ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن ينكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما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 بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ بَلَنْتُمْ الَّذِينَ يَنقَلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمُ الضَّنَى ضَنًّا السُّوءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُغَاةً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 يَقُولُ الْمُخَنِّفُونَ إِذًا قَلَقْتُمْ إِلَى مَغَارِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُّوا لَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا